أشر الذين آمنوا أن لهم قد ما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا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 لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غفلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام ve axir dargahim an ilhamdullahi Rabbi alaamin ve nam yagjil Allah insanin sher istegjalhem bil xayir laqoziye elayim ajlhem fanazrul جانهم يعمهون واذا مس انسان الضر دعانا لجنب به او قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ذره مرك ان لم يدعنا إلى ضر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 كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لننظر كيف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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا كَلِمَةٌ كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَقَُ لَلَ أُزِلَ عَلَيهِ آيَةُم مِ رَِّ فَقُل إَّمَ الغَيبُ للَِّهِ فَ تَظِر إِن مَكُ مِنَمُن تَظِر وَإذَا أذقنا رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون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 تنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أن جاءهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَسَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الضِّمَّ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ وَزَيَّنَتْ وظن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 المستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون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 قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا İnna zannala yüni min Allah ʿalīm b'ma yef'galun. V'ma kān hāzal Qur'ān an اصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول نفترى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 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعطلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارثون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلاه وما كانوا مهتمين لك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول fazda jaa rəsulü hum ve hum la ve yiqolun meta ulla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 "Qul a in atakum, gezabu bayat an, auna rab, maza yestegbil minhu al hi tastacilun summa til lillezina zalamu zuqu azaba al khul bihal tujzauna rabbi وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ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 لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة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 "Qul a râytem ma anzal Allah l-kum mirzıqin, fajaltem minhu haranahalala. Qul a Allah azin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 وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ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 İnna al-ʿAzətillāhī jamiʿa, wa s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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْثُرُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كبرا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 من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومنعه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المنزرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به منهم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 رِدِّنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ سِحْرٌ قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم ملك بالرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم نوسى ألقوا ما أنتم نلقون فلما بِهِ السِّحْر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا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 وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك Rabbana qmis ala amwalihim wa shtud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarao al azaba al alim Qala qad ujibat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 فَتَهُ الْغَرَقِ قَالَ <سؤال> آمَنْتَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولهم جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 وَمَا تُنِ الْآيَاتُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَمُوا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْنَا يُ하 إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين